খেবরিয় বিল খেবর আজফর মুজফর বেলখিবর ফলাই সুশবে আহ ফল সুশ মু متفرد بالكبرياه فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحن متفرد بالكبرياه فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عن عصاه ومن متواحد متكبر سبحانه الفرد الصمد وله الكمال بغير حد والوجود بلا عداد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه واحد لو عمن عصاه ومن طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد لجلال سيده سجد مَن عصاهُ ومَن جحدَ متكبرٌ سبحانهُ متفردٌ بالكبرياءِ لهُ الجلالُ الأكبرُ لهُ الجلالُ الأكبولُ الخلائقُ يعرفونَ بأنهُ ربُ الوجود উষ্ফি আম family